مِن قَبْلُ هَدَيْنَا النَّاسَ وَأَنزَلْنَا الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ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 ان ربنا وما يتذكر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذهلتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذهلتنا وهب لنا من لدنك رحمه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 وَكَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ العين الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يشاء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 وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَتِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ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 والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَذَشِرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِن نَّاصِرِينَ لَ تَرَرائلَ الذيذينَ أُتُونَ صبًا مِنَكِتاباب يُدَونَ إى كتابابِ اللَّهِ لَحكُمَ بَينَهُم يُدَون إى كتابَابِ اللَّهِ لَحكُمَ بَينَهُم ثمَُّ يَتَوَلل ثمَُّ يتَوَلَّا فَريقُم مِنهُم وهم معرضون.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 تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون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 محضره وما عملت من سوء ان تود لو ان بينها تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه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 وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ عَلَيْكَ هَذَا قَالَتْ وَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ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 فَنَادَتِ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ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 أَمْ صَدَّقَ الَّذِينَ بَيْنَ يَدَيَّ مِنْ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ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 إذ قالَا اللهَّهُ يَعسَاءٍّ مُتَوَفِيكَ وَرافِعُ كَ إلَّ وَمُطَهِرُكَ مِنَ الذيينَ كَفرَوا وَمُتَهِرُكَ مِن الذيينَ كَفرَروا وَجَعل الذيينَ التَّبَعُكَ فَوْوقَ الذيينَ كَفرَرُوا إ يَْمِ القِيياامَ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 فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا فَقُلْتُ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَآبَاءَنَا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الحق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 يا اَهْلَ الْكِتَابِ لَمَتَّحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَأَ أنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ َ تُتحجونَ فيِي مَا لَْسَلَكُمْ بِِعِلْمْ واللَّهُ يَعلممُ وَأَن تُم لا تَعلمُون مَا كانََ إبَرهِي مُيَهود يَو وَل نَصان يَو وَلَ كََ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 وَالدَّ الطَّائِفَةُم مِنْ أَهْلِكِتابابِلَ يضِلنونََكُمْ وَماَا يُضِلّونَ إِللاا أَن فُسَهُم وَماَا يُضِلنونَ إِللاا أَن وَمَا ي يَا أَهْل الكِتابِ لِمَ تَكفررونَ بآيات اللهَّه وَأَنْ تُمْ تَششهَدُون يا أَهْلكِتابِِ لِمَ تَلبِسونَ الحَقَّّ بِالباطِلِ وَتَكتتمُونَ الحَقَّّ وَأَنْ تُ وَقَالَ الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهًا نَهَارًا وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 فان تنولوا بعد ذلك فاولائك هم الفاسقون افغير دين الله يبغون افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات وَهُوَ الَّذِي أَسْلَمَ لَكَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا, طوعا وكرها وإليه يرجعون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 والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بَيْنَ أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه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 أُلائِكَ جَزاءُهُم أَنَّ عَلَيْهِمْ عََّةَ اللهَّ أَ عَلَْهِمْ عنَةَ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وََّ سِأَجَمَعين خَالِدينَ فِيهَا لاَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ العذاَابُ وَلَاهُم يظَرون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 طعام كان حلال لبني اسرائيل الا الا ما حرم اسرائيل على نفسه الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة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 تق الله و فيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته إِتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ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 يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ فَذُوقِ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتَ تَكْفُرُ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ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 وَدَااءُ بِغَضَبٍِ مِنَ اللَّهِ وَظرِبَتْ عَلَيْهِمُمَسْكَنَ ذَلِكَ بِأَهُم كَوا يَكفُرونَ بآياتاتِ اللهِ وَيَقُتُلُون وَيَقتُلُونَ الأأَن بيااء بِغَيرِ حق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 وَالدُّعَاءُ مَا عَنِتُّمْ قَد بَدَتِ الْبَغْضَا مِن أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَد بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ هَأَ أنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ تحبونهم وَلَا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم <تصفيق> <تصفيق> ان الله عليم بذات الصدور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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله, واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السماوات, وجنة عرضها السماوات وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا فِقُونَ فيِي السرَّاءِ والالضّرَّاءِ وَكَاضنين الغَ وَكَاضنين الغَيضَ والعَافينَ عنن النَّاس واللَّهُ يحب المحسنين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 ومن يغفر الذنوب الا الله ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصر على ما فعلوا وهم يعلمون اولائك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ونعم أجر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 انتم الاعلون وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ايمسسكم قرح فقد مس القوم فقد مس القوم قرح مثله وَتِْلكَ الأامُونُ داَوُهَابَيْنَاس وَلعََّمَ اللهَّينَ آمَنُ وَلِعَلَمَ اللهَّهُ الذينَ آمَنُوا, الله آمنوا وَيَاتَّخِذَ مِكُم شُهَدَا وَلَّهُ لا يُحِبب الظَّالِمِين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 وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ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 قال علىعَ عقِبَيهِ فَلَ يَضَّ اللهَّ شَيْئ وَوسَجَز اللههُ الشكرِرين وَماَا كانَ بَِفْس أَن توتَ إِللاا بإذْنِ الله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 وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ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 سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ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 والله خبير بما تعملون ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا امنه نعسا يغشى طائفه منكم وطائفه قد اهمت انفسهم وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنَّ أَنفُسَهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لله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 لَنَغْفِرَتُم مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُّتُّم أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ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 وَمَي يَغْلُ الْ اليَأتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْ القِيياامَتِثَّ تُ وَفَّ كلُلُّ نَفْسَّا كَسَبَتْ فَّ تُوفَّى كلُلُّ نَفْسَّا كَسَبَت وَهُمْ لاَا يظْلَُون.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 وَيزَكهِم وَيُعَِّمُهُم الْكِتابَابَ وَالْحكمَ وَإِن كَانوا مِنْ قَبلَلُ لَ فِي طَلَالٍِ مُبِين أَلَمَّا أَصَابَتكُمْ مُصيبَةُ قَدَ أَصَبَتُم مِثلَْهَا قُلْلتُمْ أنا هذاَا هُوَ هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم وَلْيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ دَفَعُوا قَالُوا لو نَعْلَمُ قِتَالًا لَّتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ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 وَلَا تَحْسَبًا الذيذينَ قُتنُوا فِي سَبللههِ أَمواتَ وَلَا تَحسَبًا الذيينَ قُتلُوا فِي سَبيل لللهِ أَمواتَابَ الأأَحيَ ببلَلْ الأحْي أُعِن دَرَبِّهم يُرْزَقُون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 الذين قال لهم الناس اننا قد جمعوا لكم فاحشوهم اننا قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم ايمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوؤٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذَلِكُمْ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ فلا تخافوهم وخافون فلا تخافوهم وخافون وخافون ان كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر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 قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء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 وَأَن اللهَّه لَْسَ بِضَلَّ مِِّمعَب الذيَّ نَ قالوا إِ اللهَّه عَهِدَ إلَنَا أَلَّا نُؤمِنَ لِرَرسُولٍ حتىَ يَأتِيَناَا بِقُرْربان حتىَ يَأتَنَا بِقُربان تَأكُُهُ قَدجَ أَكُمْ رسُلُم مِنْ قَبلل بِالبَيهيناتِ وَبِالَّذِي قُلْلتُم فَلِم قَتَتُمُهُم فَلِمَ قَتَلتُمُهُم إ كُ تُمْ صَادِقين فَإِن كَذذَّبُوا كَفَقدَد كُذذِبَ رُرسُلُم مِنْ قَبلِكَ جَاءُ بِالبَينَات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 أَمَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَا تُبْنَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُونَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أذى كثيرا.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 فَإِنَّ سَمَاءَ يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ أل تَحسَبََّهُم بِمَفَزَةٍ مِنَ الععَذاابِ وَلَهُم عَذاابُ أَلين وَلِللهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَْأَرضْ واللَّهُ عَلى كُلِّ شيءَيئٍ قدير إِ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْرضِ وَختتِلََا فيِي الليْلِ وََّهَارِلَ آيَاتِ لأولي الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّقُوا وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ربنا ماَا خلَت هذا بَاطِيلًَا سُبحانك سُبحانكَ فَقنَا عذاابًا النار ربنا إنكَ مَنْ تُدخِلّا رَفَقدد أَخزَيتَ وَماَا لِظَّالمِينَ مِنْ أَن صار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 أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا, وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك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 ذَكَرًا أَوْ أُنثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا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 خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم